الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموفلة إليها فلن يستخر سواها شولا وسهل لهم طرقها فسلك السبيل الموفلة إليها دللا وكمل لهم جل جلاله البشرة بكونهم خالدين فيها أبدا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وبايع الرسل مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل أفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى وإنما خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه وكل نفس من أنفاته إذا خرج لم يرجع إليه وإنما يتبين شفه المفرق يوم الحسرة والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا فالأولون في روضات الجنة يتنعمون وعلى أسرتها يجلسون وعلى بطائنها يبتكئون والآخرون في أوجية جهنم يصطلون جزاء بما كانوا يعملون ومن هنا اشتاقت نفوس الصالحين إلى الجنة حتى قدموا في سبيل الوصول إليها كل ما يملكون هجروا لذيذ النوم والرقاد بكوا في الأسحار وصاموا النهار وجاهدوا كفار فلله كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كما اشتاقوهم إليها من حسن أعمالهم وطيب أخبارهم ولذة مناجاتهم وكان لكل واحد منهم ولكل واحدة منهن مع الله جل جلاله أخبار وأشرار أخبار وأشرار لم يضرعوا عليها غيره أبدا جعلوها بين أيديهم عنده عددا لا يطلبون جزاءهم إلا منه فطريقهم إليه ومعولهم عليه ومآلهم يكون بين يديه فلا إله إلا الله كم بكت عيون في الدنيا خوفا من الحرمان من النظر إلى وجه الله الكريم وكم تقطعت أكباد شوقا إلى لقاء الله جل جلاله فهو سبحانه أعظم من سجدت الوجوه لعظمته وبكت العيون حياء من مراقبته وتقطعت الاتباك شوقا إلى لقائه ورؤيته المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار فإليكم شيئا من أخبارهم وطرفا من أسرارهم أول هذه الأخبار ما أورده الإمام ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة وذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق عن رجل من الصالحين اسمه أبو قدامة الشامي أبو قدامة الشامي كان رجلاً قد شبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله فلا يسمع بجهاد بين المسلمين والكفار ولا بغزو في سبيل الله لنصر الإسلام إلا وسارع وجاهد مع المسلمين هناك جلس أبو قدامة يوماً في الحرم المدني فسأله سائل فقال يا أبا قدامة حدثنا بأعجب ما رأيته من أمر الجهاد والغزو أنت رجل قد أكترت من الجهاد في سبيل الله ومن حضور المعارك التي بين المسلمين والكفار تحدثنا بأعجب ما رأيته من أمر الجهاد والغزو. فقال أبو قدامة إني محدثكم عن ذلك خرجت مرة مع أصحاب لي إلى الرقة لنقاتل بعض المشركين في الصغور والصغور هي مراكز عسكرية تجعل على حدود البلاد الإسلامية لصد الكفار عنها قال لما نزلت في الرقة وهي مدينة في العراق على نهر الفرات. اشتريت منها جملاً أحمل عليه سلاحي ووعظت الناس في مساجدها وحدثتهم على الجهاد في سبيل الله ولإنفاق لنصرة الإسلام الذي دعالهم الله تعالى قائمين عليه قال فلما تكلمت في بعض مساجدها ودعوت الناس للخروج للقتال في سبيل الله ثم جن علي الليل اكتريت منزلا أبيت فيه فلما ذهب بعض الليل فإذا بباب المنزل يطرق علي قال فعجبت عجباً شديداً من هذا الذي يطرق علي الباب فأنا رجل غير معروف في هذه البلاد وليس لي بأحد اتصال ولا معرفة فمن هذا الذي سوف يأتي إلي في هذه الظلمة قال لما فتحت الباب وأنا وجل فإذا بمرأة متحصنة قد فاتلفعت بجل البابها فلا ترى منها شيئا قال فلما رأيتها فزعت منها وقلت يا أمت الله ما تريدين رحمة الله قالت لي أنت أبو قدامه؟ قلت نعم قالت أنت الذي جمعت المال اليوم للثبور قلت نعم قال فلما سمعت مني ذلك دفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة ثم انصرفت باكية قالت عجبت والله من شأنها والخرقة بين يدي فنظرت في هذه الرقعة فإذا مكتوب فيها يا أبا قدامة إنك قد عوسنا اليوم إلى الجهاد وأنا امرأة لا أستطيع الجهاد ولا قدرة علي على ذلك ولم أجد مالا يزودك به لتذهب به إلى المجاهدين فقطعت أحسن ما فيه فهما ضفيرتاي ثم صنعت منهما شكالا يعني حبلا يربط بهما الفرس وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله تعالى إذا رأى شعري قيد فرسك في سبيلك أن يغفر الله تعالى لي وأن يدخلني إلى الجنة قال أبو قدامة فعجبت والله من حرقها وبذلها لكل ذلك في سبيل الله وشدة شوقها إلى المغفرة والجنة مع أنها صنعت أمرا غير مشروع في الدين أن تقص شعرها بهذه الطريقة لكن شوقها إلى الجنة غلبها على ذلك قال فجعلت هذه الفرقة في بعض متاعي ثم لما أصبحنا وصلينا الفجر خرجت أنا وأصحابي من الرقة فلما بلغنا خصم مسلمة ابن عبد الملك فإذا بفارس يصيح وراءنا وينادي يقول يا أبا قدامة يا أبا قدامة اف علي يرحمك الله قال فقلت لأصحابي تقدموا أنتم عني وأنا أرجع أنظر في خبر هذا الفارس فلما رجعت إليه بدأني بالكلام وقال الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا إلى أهلي قال فقلت له ما تريد رحمك الله قال أريد الخروج معكم للقتال فقلت له أسفر عن وجهك فإن كنت كبيرا يلزمك القتال قبلتك وإن كنت صغيرا لا يلزمك الجهاد ردتك قال فكشف اللثام عن وجهه فإذا بوجه كمثل القمر وإذا هو شاب غلام عمره سبع عشرة سنة فقلت له يا بني عندك والد فقال أبي قد قتله الصليبيون وأنا خارج أقاتل الذين قتلوا أبي فقلت له أعندك والدة قال نعم فقلت ارجع إلى أمك فأحسن صحبتها فإنك إذا أحسنت صحبتها فإن الجنة تحت قدمها قال أبو قدامة فتعجب مني وقال سبحان الله أما تعرف أمي قلت له لا والله ما أعرف أمك فقال أمي هي صاحبة الوديعة قلت أي وديعة قال أمي هي صاحبة الشكان قلت أي شكان قال سبحان الله ما أسرع ما نسيت أما تذكر المرأة التي أدت إليك البارحة ثم أعطتك الكيس والشكال الحبل الذي تربط به فرتك قال أبو قدامه فقلت بلى ما خبرها قالت تلك والله أمي أمرتني أن أخرج إلى الجهاد وأختمت علي أن أرجع إليها وقالت لي يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الأجبار وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت قصرها إلى السماء وقالت إلهي وسيدي ومولاي هذا ولدي وريحانة قلبي وتمرة فؤابي سلمته إليك فقربه من أبيه وأخواله ثم قال أبو قدامة فعجبت والله من هذا الغلام ثم عاجلني الغلام بقوله فسألتك بالله يا عمي يا أبا قدامة ألا تحرمني الغزو في سبيل الله معك أنا إن الله الشهيد ابن الشهيد فإني حافظ لكتاب الله عارف بالفروسية والرمي فلا تحترني لصغر سني قال أبو قدامة فلما سمعت ذلك منه لم أستطع والله أن أرده فأخذناه معنا فوالله ما رأينا أنشط منه أن ركبنا فهو أسرعنا وإن نزلنا فهو أنشطنا وهو في كل أحواله في الطريق وفي النجول لا يسر لسانه عن ذكر الله جل جلاله أبدا فنزلنا منزلا لما أقبلنا إلى السبور مع غروب الشمس وكنا صائمين فأرجنا أن نطبخ فطورنا وعشاءنا قال فلما نزلنا أقسم الغلام علينا أن يصنع لنا الفطور إلا هو فأرجنا أن نمنعه عن ذلك إذ هو لا يزال في سعب شديد من طول الطريق وعسره لكنه أبى علينا ذلك فلما نزلنا قلنا له تنحى عنا قليلا حتى لا يؤذينا دخان الحطب قال فجلسنا ننتظر الغلام فأبطأ علينا شيئا يسيرا فقال لي بعض أصحابي يا أبا قدامه اذهب إلى صاحبك فانظر لنا خبره فما هذا بسنع فطور ولا طعام قد أبطأ علينا كثيرا قالت لما توجهت إليه فإذا الغلام قد أشعل النار في الحطب وقد وضع من فوقها القدر ثم غلبه التعب والنوم ووضع رأسه على حجر ثم نام فلما رأيته على هذا الحال كريث والله أن أوقفه من منامه وكريث أن أرجع إلى أصحابي وليس معي طعام لهم فلما رأيت حاله كذلك قلت في نفسي أنا أكمل الفطور لأصحابي فأخذت أصنعه شيئا يسير وأسارق الغلام النظر خلال ذلك فبينما أنا أنظر إلى الغلام إذ لاحظت أن الغلام بدأ يتبسم ثم اشتد تبسمه فتعجبت والله من تبسمه وهو نائم قال ثم بدأ الغلام يضحك ثم اشتد ضحكه ثم استيقظ من ملامه قال فلما رأيت الغلام على ذلك عجبت والله فلما استيقظ ورآني فزع الغلام وقال يا عمي أبطأت عليكم قلت له ما أبطأت علينا قال دعا أن تصنع الطعام أنا أفرعه لكم أنا قادمكم بالجهاد قلت له لا والله لا تصنع فطورا ولا طعاما حتى تحجثني بشأنك ما الذي جعلك في ملامك تضحك وما الذي جعلك تتبسم هذا أمر عجيب فقال الغلام يا عمي هذه رؤيا رأيتها قلت له بالله عليك ما هذه الرؤيا؟ قال دعها بيني وبين الله تعالى قلت له أقسمت بالله عليك أن تحدثني بهذه الرؤيا فقال الغلام رأيت يا عمي في منامي أني قد دخلت إلى الجنة فإذا هي في حسنها وبهائها وجمالها كما أخبر الله عز وجل في كتابه فبينما أنا أمشي فيها وأنا في عذب شديد من حسنها وجمالها إذ رأيت قفراً يتلألأ أنواراً لبنة من ذهب ولبنة من فضة وإذا شرفاته من الذر والياقوت والجوهر وأبوابه من ذهب وإذا ستور مرقية على شرفاته وإذا بجوار يرفعن الستور وجوههن كالأقمار قالت لما رأيت سفنهن أخذت أنظر إليهن وأتعجب من سفنهن وجمالهن قالت إذا بجارية كأحسن ما أن من الجواري تحجث صاحبتها التي عن يمينها وتشير إلي وتقول هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية يقول وأنا لا أدري من هي المرضية فسألتها قلت لها أنت المرضية فقالت أنا قادمة من خدم المرضية تريد المرضية ادخل إلى القصر تقدم يرحمك الله قال فتقدمت فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأكبر قوائمه من الفضة البيضاء عليه جارية وجهها كأنه الشمس لولا أن الله ثبت علي بطري لذهب عني ذهب والله عقلي من حسنها وجمالها ومن بهاء السرير وجمال الغرفة قالت لما رأتني الجارية بدأتني بالكلام والحديث وقالت مرحبا بولي الله وحبيبه أنا لك وأنت ليه قال فلما رأيتها وسمعت كلامها اقتربت منها فلما كتت أن أضع يدي عليها قالت لي يا خليلي يا حبيبي أبعد الله عنك الخنا قد بقي لك في الحياة شيء وموعدنا معك غدا بعد صلاة الظهر قال فتبسمت من ذلك وفرحت والله منه قال أبو قدامة فلما سمعت هذه الرؤيا من مثل هذا الغلام قلت له رأيت خيرا إن شاء الله قال أبو قدامة ثم إننا أكلنا فطورنا ثم ركبنا على دوابنا ومضينا إلى أصحابنا المرابطين في الثفور قال لما نزلنا عندهم وبتنا عندهم قمنا وصلينا الفجر ثم حضر عدونا فقام قائدنا وصف الزيوش بين يديه ثم تلا علينا صدرا من سورة الأمثال وذكرنا بأجر الجهاد في سبيل الله وبتواب الشهادة في سبيل الله فما زال يحسنا على الجهاد والقتال قال فبينما أنا أتأمل في الناس حولي فإذا كل واحد منهم يجمع حوله إحوانه وأقرباءه أما الغلام فلا أب يدعوه إليه ولا عم يقربه إليه ولا أخ يجعله بين يديه فأخذت أرقبه وأنظر في حاله فلما نظرت فإذا الغلام في مقدمة الجيش فأخذت أشق الصفوف مشيا إليه فلما وصلت إليه قلت له يا بني ألك خبرة بالقتال والجهاد؟ قال لا هذه والله أول معركة وأول مشهد أراه وأقاتل الكفار فيه فقلت له يا بني إن الأمر على خلاف ما في بالك وذهنك إن الأمر قتال وإن الأمر دماء وصهير وجولان أبطال ورمي نبال يا بني فكن في آخر الجيش فإن كان نصر انت فرت معنا وإن كانت هزيمة لم تكن أنت أول مقتول قال فنظر إلي عجبا وقال أنت تقول لذلك قلت له نعم أنا أقول لك ذلك فقال يا عم هل تريدني أن أكون من أهل النار قلت له أعوذ بالله لا والله والله ما جئنا إلى الجهاد إلا هربا من النار وطلبا للجنان قال فقال لي إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا جحفا فلا تولوهم الأجبار ومن يوليهم يومئذ زبرة إلا متحرفا للقتال او متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم هل تريدني أن أوليهم الأجبار فيكون مأوايا جهنم قال أبو قدامه فأجبت والله من حرصه ومن تبسكه بهذه الآيات فقلت له يا بني إن الآية مخرجها على غير كلامك فأبى علي أن يرجع فأخذت يده أجبذه حتى أرجعه إلى آخر الصفوف فجعل يجبذ يده مني ثم بدأ القتال فحالت الخيل بيني وبينه فلما بدأ القتال جالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وتكترت الجماجم وتطاهرت الأيدي والأرجل واشتد علينا القتال حتى اشتغل كل منا بنفسه وقال كل خليل كنت آمله لا أله أنك إني عنك مشغول حتى إن السيوف والله من شدة الحر فوقنا حتى كأنما هو تنور يشعل من فوق رؤوسنا إن السيوف والله لا تثبت في أيدينا فما زال القتال يشتد علينا قد انشغل كل منا عن الآخرين بنفسه وما زال يشتد علينا ويزيد حتى زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر ثم هزم الله تعالى الصليبيين قال فلما هزمهم اجتمعت مع أصحابي ثم صلينا الظهر فبدأ كل واحد من الناس يبحث في أقبائه وأحبابه أما الغلام فلا أحد يسأل عنه ولا ينظر في خبره فبينما الحال على هذا قلت والله لأنظرن في خبره لعله مقتول أو جريح أو لعل بعض أولئك الكفار قد أخذه أسيرا وذهب به معهم لما هربوا والادبار الأدبار فبدأت أمشي بين القتلى والجرحى وأتلفت بينهم أنظر فيذهب بينما أنا على ذلك إذ سمعت صوتا يصيح من ورائي ويقول أيها الناس ابعثوا إلي عمي أبا قدامة ابعثوا إلي عمي أبا قدامة فالتفت إلى مصدر الصوت فإذا الجسد جسد الغلام وإذا الرماح قد تسابقت إليه والخيل قد وطئت عليه فمزقت اللحمان وأدمت اللسان وفرقت الأعضار وكسرت العظام وإذا هو يتيم الملقى في الصحراء فأقبلت والله إليه وانطرحت بين يديه ثم صرقت بأعلى صوتي قلت ها أنا أبو قدامة ما أنا أبو قدامة فقال الحمد لله الذي أحياني إلى أن أوصي إليك فاسمع مني وصيتي قال أبو قدامة فبكيت والله على محاسنه وجماله وبكيت والله رحمة بأمه المقيمة في الرقة التي فجعت عام أول بأبيه وأخواله وتبسع هذا العام به قال فأخذت طرف توبي أمتح الدمع عن محاسنه وجماله فلما شعر بذلك رفع بصره إليه وقال يا عم تمتح الجمع بتوبك امتح الجمع بتوب لا بتوبك يا عمي قال أبو قدامه فبكيت والله ولم أحر جوابا ثم قال بصوت ضعيف يا عم أقسمت عليك إذا أنا مت أن ترجع إلى الرقة ثم تبشر أمي بأن الله قد تقبل هديتها إليه وأن ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مجبر وأن الله إن كتبني في الشهداء فإني سأوصل سلامها إلى أبي وأخوالي في الجنة ثم قال يا عمي إني أخاف أن لا تصدق أمي كلامك فاخذ معك بعض التي فيها الدم فإن أمي إذا رأتها صدقت أني مقتول وقل لها إن الموعد الجنة إن شاء الله تعالى يا عمي إنك إذا رجعت إلى بيتنا ستجد أختا لي صغيرة عمرها تسع سنوات ما دخلت البنزلة إلا استبشرت وفرحت ولا خرجت من المنزل إلا بكت وحزنت وقد فجعت في مقتل أبي عام أول وفجعت في مقتل هذا العام وإنها قالت لي عندما رأت علي ثياب السفر ورأت أمي تلف الثياب علي يا أخي لا تبطئ علينا وعجل الرجوع إلينا فإذا رأيتها فطيب صدرها بكلمات وقل لها يقول لك أخوتي الله خليفتي عليك قال أبو قدامة ثم تحامل الغلام على نفسه وضع نفسه في صدره وضع صوته حتى لم أعد أفهم شيئا من شلامك ثم تحامل الغلام على نفسه وقال يا عمي صدقت الرؤيا والله صدقت الرؤيا ورب الكعبة والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأكم ريحها قال ثم انتفض صدره وتصدب العرق من جبينه ثم شهق شهقات حتى اشتد عليه الشهاب قال ثم مات الغلام بين يدي قال أبو قدامه فأخذت بعض فيابه التي فيها الدم وجعلتها في كيف ثم دفناه ولم يكن عندي هم أعظمه من أن أرجع إلى الرقة ثم أبلغ رسالته إلى أمه قال ترجعت إلى الرقة وأنا لا أدري ما اسم أمه ولا أين مسكنهم ومؤاهم. فبينما أنا أمشي في طرقات الرقة إذ وقفت إلى منزل قد وقفت عند بابه ستاة صغيرة عمرها سسع سنوات تنظر في الغادين والرائحين ما يمر بها أحد ترى عليه أثر السفر إلا سألته وقالت يا عمي من أين أقبلت فيقول لها أقبلت من الجهاد فتقول له معكم أخي فيقول ما أدري من أفوك ثم يمضي عنها قال فمر بها آخر فقالت له يا أخي من أين أقبل فقال لها أقبلت من الجهاد قالت معكم أخي قال ما أدري من أخوك ثم مضى قال فمر بها ثالث فنظرت إليه فإذا عليه أجر السفر فقالت يا عم من أين أقبلت قال لها أقبلت من القتال قالت معكم أخي قال ما أدري والله من أخوك ثم مضى قال ما زالت تسأل الرابع والخامس والعاشر ثم لما لم تسمع منهم جوابا بكت وخفضت رأسها وقالت مالي لي أرى الناس يرجعون وأخي لا يرجع فلما رأيت حالها كذلك أقبلت إليها فلما رأت علي أثر السفر وبيدي الكيف قالت لي يا عم من أين أقبل قلت لها أقبلت من الجهاد قالت معكم أخي قلت أين أمك؟ قالت أمي بالداخل قلت قولي لها تخرج إليا. قال لما خرجت إلي العجوز فإذا هي متلسعة بجلبابها فلما سمعت صوتها وسمعت صوتي قالت لي يا أبا قدامة أقبلت معزيا أم مبشراً؟ قال فقلت لها رحمة الله بيني لي ما معنى العزاء وما معنى البشارة فقالت إن كنت قد أقبلت تخبرني بأن ولدي قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر فأنت والله مبشر إذ قد تقبل الله هدية إليه التي أعدتها منذ سبع عشرة سنة وإن كنت قد أقبل تخبرني بأن ولدي قد رجع سالما معه الغنيمة فأنت والله معزي إذ لم يتقبل الله تعالى هدية إليه قال أبو قدامة فقلت لها بل أنا والله مبشر إن ولدتي قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مقدر وقد وطئت عليه الخير وقد أخذ الله تعالى من دمه حتى رضي فقالت ما أظنك سابقا قال وهي تنظر إلى الكيس والطفلة تنظر إلينا قال ففتحت الكيس ثم أخرجت الثياب إليها يتساقط منها الدم ويتساقط منها لحم وجهه وشعره قال فقلت لها أليست هذه ثيابه أليست هذه عمامته أليس هذا قميصه الذي ألبسيه إياه بيدك قال لما رأت ذلك العجوز قالت الله أكبر وفرحت أما الصغيرة فقد شهقت ثم وقعت على الأرض قالت لما وقعت على الأرض ما زالت والله تشهد ففزعت أمها ثم دخلت إلى البيت وأحضرت ماء أن ترشه عليها أما أنا فجلست عند رأسها أتكب عليها الماء وأقرأ عندها القرآن فوالله ما زالت تشهق وتنادي باسم أخيها وأبيها وأمها عند رأسها تبكي فما زالت والله تشهق وما غادرتها إلا ميتة قال فلما ماتت أمتت أمها بيدها ثم جرتها إلى داخل البيت ثم أغنقت الباب في وجهي ثم سمعتها تقول اللهم إني قد قدمت زوجي وإخواني وولدي في سبيلك اللهم فلعلك أن ترضى عني وأن تجمعني بهم في جنتك قال أبو قدامة فأخذت وأطرق الباب لعلها أن تفتح الباب أعطيها شيئا من المال أو لأحدث الناس بخبرها حتى يرتفع شأنها بينهم فوالله ما فتحت لي ولا ردت إلي جوابا قال فوالله ما رأيت أعجب منها هذه المرأة قدمت كل ذلك في سبيل الله في سبيل أن تدخلت الكدار التي اشتد شوقها إليها وقدم ولدها نفسه رخيصة لله وتناسى ذاته وشبابه فليس شعري ماذا قدم للجنة المفرطون أمثالنا رحم الله فتا هدب الدين شبابه ومضى يسجي إلى العلياء في عزم ركابه مخبتا لله صير الزاد كتابه واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة او نشست العزم فيه فهو ضرغام بغابة جاذبته النكت للشر فلم يبدي اثجابة مستقن لله تعلم من يلاقيه المهابة رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابة بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبة ثابت القطوي فلم تطفي الأعاصير شهابة جربته صولة الدهر فألفت جان جابه إن يقم يوما فطيبا يسمع الصم خطابه أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابه مسلم يكفيه فقرا أن للجين انتفابه المستقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار ارتفع قدرها عندهم حتى لم يرضوا لها مثلا ولا ثمنا إلا أرواحهم التي بين جنوبهم ولماذا لا يبذلون للجنة ذلك وأكثر وهي الدار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأقل أهلها نعمة وأدناهم ملكا فكان له في ذلك نبأ عجيب في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى سأل ربه فقال يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزله فأخبره الله تعالى بخبره وهو آخر من يدخل إلى الجنة وهو رجل يمشي على الصراط فيكبو مرة وتسبعه النار مرة فإذا جاوز النار التفت إليها ثم قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فيجلس على شفير جهنم لكنه قد نجا من النار فيرى أنه لا أحد من الناس يكون جزاؤه أعظم من الجزاء الذي أعطي إياه إذ قد نجا من النار فبينما هو على ذلك إذ ارتفعت له شجرة فلما رآها قال يا ربي أدنيني من هذه الشجرة استظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله تبارك وتعالى يبن ابن آدم لعل إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ثم يعاهد ربه ألا يسأله غير تلك الشجرة أبدا وربه تعالى يعبره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيأذن الله تعالى له فيجنو من تلك الشجرة يستضل بظلها ويشرب من مائها فبينما هو على ذلك اجر فئته شجرة أحسن من الشجرة الأولى فيقول يا ربي أجنني من تلك الشجرة الثانية لأشرب من مائها وأستضل بظلها وعزتك وجلالك لا أسأل غيرها أبدا فيقول الله تعالى يا ابن آدم ألم تكن عاهدتني ألا تسألني غير تلك الشجرة فيقول يا ربي وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها أبدا فيأذن الله تعالى له إذ أنه يعذره فإنه يرى شيئا لا صبر له عليه فيأذن الله تعالى له فيدنوا من الشجرة الثانية يستظل بظلها ويشرب من مائها فبينما هو على ذلك إذ له شجرة ثالثة عند باب الجنة هي أحسن من الشجرتين الأوليين فيتصبر فلا يصبر فيقول يا ربي أدني من تلك الشجرة الثالثة لأصدل بظلها وأشرب من مائها وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غيرها أبدا فيقول الله يا ابن آدم يبن ابن آدم ما أغدرك ألم تكن عاهدت ألا تسألني غيرها فيقول بنا يا ربي هذه ولا أسألك غيرها أبدا وربه جل جلاله يعذره فإذا أدناه الله تعالى من تلك الشجرة وجلس عند باب الجنة سمع أصوات أهل الجنة وما هم فيه من النعيم والحبور والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت لكنه لا يصبر على ذلك فيقول يا رب يا رب أدخلني إلى الجنة فيقول الله تعالى له وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض يقول له يا عبد ادخل إلى الجنة فإذا دخلها خيل إليه أنها ملأة خيل إليه وظن أن الجنة منفرئة بهؤلاء الأقوام الذين سبقه إليها وأن القصور قد نزلت وأن الحور العين قد تزوجت فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول الله تعالى يا ابن آدم ما يرضيك مني أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا هذا العبد يسمع مثل ذلك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول ربيت ربي فيقول الله تعالى له ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله خمسة أضعافه فيقول بالخامسة رضيت ربي رضيت ربي فيقول الله تعالى له هذا لك وعشرة أمثاله ولك مستهت نفسك ولذت عينك ثم يقول الله تعالى له تمن يا عبدي سمنى ماذا تريد سمنى يا عبدي سيتمنى يقول يا ربي أريد كذا وكذا فيقول الله ذلك لك يقول وأريد كذا يقول ذلك لك يقول وأريد كذا يقول ذلك لك فإذا انقطعت به الأمان قال الله تعالى له أفلا تريد كذا انظر إلى رحمة أرحم الراحمين يذكره بهذه النعم يقول أتلا تريد كذا فيقول بلى يا ربي يقول هو لك ثم يقول الله أفلا تريد كذا سل مني كذا ثم يعطيه الله تعالى كل ذلك حتى تنقطع الأمان عنه ثم يأذن الله تعالى له أن يدخل إلى قصوره وبيوته فإذا دخل إلى قصره دخلت عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان له الحمد لله الذي أحيات لنا وأحيانا لك فينظر في نعيمه ثم يقول والله ما أعطي أحد من النعيم مثل ما أعطيته أنا هذا أدنى أهل الجنة منزله. فلما سمع موسى هذا وهو الذي سأل ربه عن أدناهم منزله، قال ربي فما أعلاهم منزلة فقال الله تعالى أولئك يا موسى الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر فسبحان الله العظيم الذي غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان ويداه أيضا أتقنت لبنائها فتبارك الرحمن أعظم باني لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمت في بياني قد أسلح العبد الذي هو مؤمن ماذا اتخرت له من الاحسان فيها الذي والله لا عين رأس كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفآل دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن أمشاطهم ذهب ورشعهم فمسك خالص يا ذنة الحرمان هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي طوة الشبان وبناؤها الذي من ذهب واخرى فضه نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وجدرج او فضه او خانث عقيان وكذاك من درر وياقوت به نظم البناء بغاية الاتقان والطين مسكن خالص او زعفران جاء بذات تران مقبولان حباؤها درر وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنفردم وترابها من زعتران أو من المسك الذي مس من غزلان. أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممتفها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة ومال النهر من نقطان عسل مصفى ثم ماء ثم قمر ثم أنهار من الألبان سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار بل كانوا إذا حصلوا الجنة لم يلتفت إلى غيرها أبدا حارثة ابن ثراقة غلام من الأنصار له حارثة عجب ذكرها أطحاب السير وأصلها في صحيح البخاري. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دع الناس للخروج إلى بدر فلما دعاهم إلى ذلك جاء حارثة رضي الله عنه إلى أمه وكانت عجوزا قد كبرت سنها تحبه كأشج ما يحب الأمهات أبناءهم تقاض عليه من نسيم الريح إذا مر به عليه من حر الشمس لو وقف فيها ولو أن يسيرا فلما مثل بين يديها لو طلب روحها التي بين جنبيها لا أعطته إياها فلما وقف بين يديها ترجو منه أن يتزوج لترى أولاده فقال لها يا أماه قالت ما تريد يا بني فقال يا أماه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دع الناس للخروج إلى القتال وإني خارج معهم فقالت يا بني والله إني ليشتد علي فراقك يا بني فكن عندي ولا تذهب فما زان بها يرجوها يقبل رأسها يقبل يديها ورجليها حتى أذنت له بذلك قالت يا بني اذهب والله ما أظنني أذوق غنبا ولا أتلذذ بطعام ولا شراب حتى ترجع إلي ثم ألبست ثيابه بيدها وشدت عليه سلاحه وقبلت جبينه ثم مضى بين يديها فلما وصل المسلمون إلى بدر عسكروا عند بئر بدر فلما عذكروا بدأ فلول الكفار يحضر أولهم ثم اجتمعوا حتى حضر آخرهم ثم كاد أن يبدأ القتال فلما تصاف الجيشان عمد حارثة رضي الله تعالى عنه إلى بئر بدر وقد أصابه عطش فأراد أن يشرب ماء فلما وضع يديه في البئر وأخرج ماء يبل به هذا العطش فإذا بصحابي بصحابي كان يحرس عند هذا البئر رجل مسلم من بل النجار يحرس عند البئر خوفا من أن يأتي أحد من الكفار فيؤذي المسلمين أو يضع شيئا يضرهم في البئر فلما رأى حارثة مطبلا إلى البئر ضمنه واحدا من الكفار فقال أعوذ بالله هذا الكافر يريد أن يبتد علينا البئر فأخذ سهما ثم وضعه في كبد القوس ثم أطلقه بقوة على حارثه فوقع في نحره ولما وقع في نحره صاح حارسة من حر ما وجد ثم وقع على الأرض فصاح بالناس أغيثوني ولا يكاد يستطيع الكلام فلم يغثه أحد إذ قد ظنوه من الكفار ثم حاول أن يخرج هذا السهم فإذا بجسده يتقطع مع السهم ثم سبح في دمائه ولا زال يخور حتى مات فلما مات أقبل إليه ذلك الحارس ينظر إلى قبره فإذا هو حارسة ابن سراقة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تعفى عنه ثم لما رجعوا إلى المدينة أقبلت جموع المسلمين إلى المدينة كان النساء والأطفال والعجاز العجائز ينتظرون عند مدخل المدينة في حر هذه الشمس وحر هذه الرمضان. النساء تنتظر أزواجها والأطفال ينتظرون آباءهم والعجائز تنتظر أولادها وكان من بين هؤلاء الجموع التي تنتظر أحبابها وأهليها عجوز سكلا كبدها حرا تنتظر مقدم ولدها فلما دخل المسلمون المدينة بدأ الأطفال يتسابقون إلى آبائهم والنساء تسرع إلى أجوابها والعجائز تسرع إلى أولادها وأم حارجة تنتظر إقبال ولدها أقبلت الجموع تتتابعا جاء الأول ثم الثاني ثم الثالث والعاشر والمئة والمئتان ولم يحضر حارثة بن سراقه وأن حارثة تنظر وتنتظر تحت حر هذه الشمس تترقب إقبال فلدة كبرها وتمرث فؤادها كانت تعد في غيابه الأيام عددا بل تعد والله الساعات وتتلمس عنه الأخبار تصبح وتمكي وذكره على لسانها تسائل عنه كل غاد ورائحة وتومي إلى أصحابه وتسلم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم وقد شرقت عين العجوز بدمعها فتنظر من بين الجموع وتكتم وكانت إذا ما شدها الشوق والجواء وكادت عرى الصبر الجميل تفصم تذكر نفسا بالتلاقي وقربه وتوهمها لكنها لا توهم وكم يصبر المشتاق عن من يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم كان الأسى يتضرم في قلبها ترقبت العجوز وترقبت ولدها فلم تره بين هذه الجموع فأمشكت واحدا من الصحابة القادمين ثم قالت له أتعرف حارثة ابن شراقة قال لها نعم ما تكونين له قالت أنا أمه أنا أم حارثة قال أنت أم حارثة قالت نعم قال احتسبي ولدك لقد قتل فلما سمعت قتل تذكرت الجنة وما أعد الله للشهداء فيها قالت الله أكبر شهيد يشفع لي بالجنة فقال لها شهيد ما أظنه شهيدا قالت لما ما قتله الكفار قال لا قالت ما قتل وهو يقاتل بين المسلمين والكفار قال لا قالت ما قتل وهو يرفع راية الإسلام ويدب عن حماه قال لها لا قالت كيف قتل أين ولد حارثة قال إن ولدك حارثة قد قتل قبل أن تبدأ المعركة أصلاً والذي قتله رجل من المسلمين إن ولدك حارثة لم يحضر شيئا من القتال قالت ماذا تعني ليس شهيدا قال ما أظنه شهيدا لكن لعل الله أن يدخله إلى الجنة فلما سمعت العجوز ذلك قالت له فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو ذات مقبل فتحركت الأم التكلى تجر خطاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودموعها تجري على خديها وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تسيل فتقطر ثم لما وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها صلى الله عليه وسلم إلى هذه العجوز التكلا التي لم تجد معالا ولا أحد يتكلم معها أو يصبرها على مصيبتها فنظر إليها قال من؟ قالت أنا أم حارثة قال ما تريدين يا أم حارثة ما تريدين يا أم حارثة قالت يا رسول الله قد علمت بحبي لحارثة وعلم الناس جميعا بحبي لحارثة يا رسول الله قبّل غني هل حارثة قد قتل يا رسول الله أخبرني أين حارثة الساعة الآن أخبرني أين ولدي إن كانت الجنة صبرت إن كانت الجنة صبرت وإن كانت الأخرى فلا يرين الله تعالى ما أصنع تعني من النياحة والبكاء ولم تكن فر بعد. فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قلت, ما قلت يا أم حارثة قالت هو ما قد سمعت يا رسول الله إن كان في الجنة صبرت وإن كانت الأخرى يرين الله تعالى ما أطنع فنظر الرحيم الشفيق إليها فإذا هي عجوز قد هدها الهرم والكبر وأضناها التعب وقل الصبر قد طال شوقها إلى ولدها تتمنى لو أنه بين يديها تضمه ضمة وتشمه شمة قبل أن يأتيها موتها ولو كلفها ذلك حياتها اضطربت القدمان وانعقد اللسان وجرت بالدموع العينان كبر سنها ورق عظمها واحزوجب ظهرها ويبس جلدها واحزبس صوتها في حلقها وقد رفعت بصرها، تنظر ماذا يجيبها الذي لا ينطق عن الهوى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلها وفجيعتها بولدها التفت إليها ثم قال ما قلت قالت هو ما قد سمعت قال ويحك يا أم حارثة ويحك يا أم حارثة أهدلت أو جنة واحدة إنها جنان وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى إنها جنان وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن كل جنة فوقها جنة الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن جل جلاله فلما سمعت العجوز الحرة هذا الجواب جف دمعها وعاد صوابها وقالت يا رسول الله في الجنة قال نعم فقالت الله أكبر ثم رجعت الأم الجريحة إلى بيتها رجعت تنتظر أن ينزل بها هادم اللذات ليجمعها مع ولدها في الجنة لم تطلب غنيمة ولا مالا ولم تلتمس شهرة ولا حالا وإنما رضيت في الجنة ما دام أنه في الجنة يأكل من ثمارها الطاهرة تحت أشجارها الوافرة مع قوم وجوههم ناظرة وعيونهم إلى ربهم ناظرة فهي راضية لا يكون جزاؤهم كذلك وهم طالما يبست بالصيام حناجرهم وغرقت في الدموع محاجرهم طالما غضوا أبطارهم عن الحرام واشتغلوا بخدمة العزيز العلام فهم في روضة ربهم وفي جنات ربهم يتنعمون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مقلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يندفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاتيما إلا قينا سلاما سلاما وأينما في ركب الصالحين لفجدن طلب الجنة يملأ قلوبهم ويشغل نفوسهم قد تعلقت بها أرواحهم حتى لم تقم لغيرها وزنا هان عليهم كل شيء في سبيل الوصول إليها أبو الدحداح ثابت بن الدحداح رضي الله تعالى عنه كان له نبأ عجيب روى البخاري ومسلم أن غلاما يتيما من الأنصار كان له بستان. ملاصق لبستان رجل منذ سنين فأراد الغلام يوما أن يبني جدارا يبسل بستانه عن بستان صاحبه فلما بدأ يبني هذا الجدار اعترضته نخلة في طريق هذا الجدار فذهب إلى صاحبه وقال يا أخي أنت عندك نخل كثير في بستانك فلا يضرك أن تعطيني هذه النخلة التي اعترضت جداري إذ من نصيبك لو كانت من نصيبي لأقمت الجدار وأدخلتها فيه لكن المشكلة أنها من نصيبك ولا يستقيم الجدار حتى أدخلها في نصيبي فقال صاحب لا والله لا أعطيك النخلة فقال يا أخي ما يضر أعطني النخلة بعني إياها قال لا والله ما أفعل شيئا من ذلك قال يعني ما أقيم جداري قال ذلك أمر إليك وليس إليك فذهب هذا اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بستاني بجانب بستان فلان وإنني أردت أن أبني جدارا في وسط البستان فأترضت لي نخلة لا يستقيم الجدار إلا إذا أدخلتها في نصيبي لكنها يا رسول الله من نصيب صاحبي وقد سألته أن يعطيني إياها فأبى عليه يا رسول الله يا رسول الله تشفع لي عنده أن يعطيني النخلة فقال صلى الله عليه وسلم ادعوه إلي ذهب هذا اليتيم إلى صاهدة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها فلما جاء حتى مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال قد كان بستانك بجانب بستان صاحبك وأراد هذا اليتيم أن يبني جدارا يقتل بستانه عن بستانك فاعترضته نخلة هي من نصيبك قال نعم قال فأعطي هذه النخلة لأخيك قال لا قال أعطي النخلة لأخيك قال لا قال أعطي النخلة لأخيك قال لا قال فقال صلى الله عليه وسلم أعطه النخلة ولك بها نخلة في الجنة قال لا سكت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أكثر من ذلك سكت كان من بين الصحابة الحاضرين أبو الدحجاح رضي الله تعالى عنه فلما رأى هذا العرض نخلة في الدنيا تموت اليوم أو غدا بنخلة في الجنة ونخل الجنة منها طوبة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها لما سمع أبو الدحجاح ذلك لم يصبر على ما يسمع آه. ثم قال يا رسول الله أرأيت إن استريت نخلته هارة ثم أعطيتها لفلان أيكون عندي نخلة في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم نعم يكون عندك نخلة في الجنة أبو الدحجاح بدأ يفتر ماذا عنده من الأموال يستطيع أن يغري بها صاحب النخلة ليستخرجها منه إلى ملكه ثم يعطيها لذلك اليتيم بدأ يفكر فتذكر أن له بستانا يتمناه أكثر تجار أهل المدينة بستان فيه ست مائة نخلة وبئر وبيت فقال أبو الدحداح يا فلان يا صاحب النخلة قال ما تريد قال تعرف بستاني الذي في المكان الفلاني بستان كامل تعرف البستان قال نعم أعرفه وهل يجهله أحد بستان فيه ثمر صيد هل يجهله أحد قال يا فلان خذ بستاني كله وأعطني هذه النخلة خذ البستان كله بما فيه من شجر وبئر وبيت وغير ذلك وأعطني هذه النخلة ذات الرجل نظر إلى أبي الدحجاح ثم التفت على الناس فإذا هم يشهدون على هذا البيع فقال نعم أخذت البستان وأعطيتك النخلة فالتفت أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه إلى اليتيم ثم قال يا فنان النخلة مني إليك خذها وذهبت فأخذها ثم التفت أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الآن أصبح عندي نخلة في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم كم من عذف رداح لأبي الدحداح في الجنة كم من عذك الرجاح مليء بالثمر لأبي الدحجاح في الجنة يقول أنا سراوي الحديث ما قالها مرة ولا مرتين ولا ثلاث ما قال صلى الله عليه وسلم يكررها كم من عذك الرجاح لأبي الدحجاح في الجنة حتى خرج أبو الدحداح أبو بعدما تم البيع ذهب إلى أبو ليخرج بعض أغراضه منه من باع شيئا يكون له شيء من اللباس أو الآية أو شيء من ذلك فلما حرك باب البستان ليدخل فإذا بصوت زوجته وأولاده يلعبون داخل البستان أراد أن يفتح الباب ليدخل ما تحملتنا الشهود عليه يدخلوا إليهم ويقول اخرجوا ما عندنا بستان هذا البستان الذي نجمع من الأموال سنين عديدة حتى نشتريه أو حتى نقيمه ويبقى لأولادنا من بعدنا الآن ذهب عنا بطرفة عين ما تحمل أن يخرج أولاده من هذه الساعة إلى الطير حرك الباب حرك الباب ما استطع يدخل فصاح أعلى صوته وهو في خارج البستان قال يا أمة الدحداح الدحداح داخل البستان تعجبت ما دخل أبو الدحداح اليوم هذا بستانه ألعاد أنه يدخل مباشر قالت نبيت يا عبد الدحداح قال اخرجي من البستان قالت اخرج من البستان قال نعم لقد بعثه. قالت بعثه. بعت البستان يا أبا الدحجاح بعته لمن؟ قال بعته لربي في في الجنة قالت الله أكبر ربح البيع يا أبا الدحجاح ربح البيع يا أبا الدحجاح لا تدخل ما يحتاج تدخل ما تدخل ثم أخذت أفطالها تخرجهم لما وصلوا إلى باب البستان أوقفتهم ثم فتشت جيوبهم فمن كان معه شيء من السمر أخرجته ثم وضعته في البستان قالت هذا ليس لنا هذا لله رب العالمين أحد أبطالها الصغار جائع أخذ سمرة ووضعها فيه يأكلها وهو خارج فأوقفته ثم فتحت سمه وأخرجت هذه السمرة ووضعتها قالت هذه ليست لنا هذه لرب العالمين ثم خرجوا نعم خرجوا من البستان خرجت أم الدحداح وخرج أبو الدحداح تركوا البستان وتركوا الأشجار تارقوا الظلال والثمار نقلوا عيش دنياهم من الحدائق إلى المضائق تركوا الشهوات واشتغلوا بالقربات عطشوا في دنياهم وجاعوا ذلوا لربهم وأطاعوا تارقوا في طلب رضاه كل شيء وطاعوا فعل ذلك أبو الدحداح حتى يكون هو وزوجته مع أولادهما في ظلال على الأرائك يستفئون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متفئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يزدعون سلام قولا من الرب الرحيم ولا يزالون في سيده فهو سبحانه البر الرؤوف الرحيم إن المستقين في جنات ونعيم فاتهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مستقين على ترر مصطوفة وزوجناهم بحور عينيا والذين آمنوا واستبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحل مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأسيا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلو أم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقيا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار لم يكتفوا بقيام الليل وصيام النهار والعفة عن النظر إلى المحرمات والاشتغال بالطاعات بل نظروا إلى أعظم ما يملكون إلى أنفسهم التي بها قوام حياتهم ثم قدموها في سبيل أن يرضى عنهم العزيز الحكيم كل ذلك كل ذلك تجد أنهم قدموه في سبيل الله عز وجل في معركة بدر. استد البلاء على المسلمين إذ خرج المسلمون لا لأجل القتال وإنما خرجوا لأخل قافلة لقريش كانت قادمة من الشام ففوجئوا أن القافلة قد فاتتهم وأن قريسا قد جاءت بشي... بجيس عظيم من مكة كثير العدد والعدة لحربهم تفاجأ المسلمون بذلك فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف أصحابه وقلة عددهم وضعف عسابهم صف قدميه بين يدي الله عز وجل ثم استغاث بربه جل جلاله وأنزل به ضره ومسكنته فما زال يدعو الله تعالى حتى جاء النصر وبشره ربه جل جلاله بالضفر فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه خرج إليهم ثم تأمل في حالهم فإذاهم هم قد لبسوا للحرب لأمتها واستطفوا للموت كأنما هم في صلاة خرجوا في المدينة أولادهم وهجروا بيوتهم وأموالهم شعثاً رؤوسهم ضبرا أقدامهم ضعيفة عدتهم وعتادهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقف بين أصحابه بحيث يرونه جميعا ثم صاحبهم وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل سيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فلما سمع الصحابة كلمة الجنة رنت في آذارهم فقام عمير بن الحمام فقال يا رسول الله الجنة قال نعم قال ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء قال نعم قال الله أكبر ثم أخرج سمرات من جيبه هي غداؤه وفطوره وعسائه ما يملك غيرها يملأ بها جوفه أخرج سبع سمرات ثم أكل الأولى يتقوى بها على القتال ثم مضغها بسرعة وألق النواس من فيه ثم أكل الثانية والثالثة ثم نظر فإذا بأربع ثمرات في يده فنظر إليها ثم قال إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه الأربع ثمرات يقول ما عندي وقت آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة ثم ألقاها من يده وأخرج سيفه من زنده ثم كتر غند سيفه ثم ألقى بنفسه بين الكفار فما زال يدافع عن دين الله عز وجل والجنة سلوث أمامه يسم ريحها وريحانها حتى خر طريعا مجندلا نعم خر طريعا مجندلا رحل عمير بن الحمام رحل من دار الأشرار ونزل في جوار الملك الجبار انتفع بما قدم من أعمال ومن صيام النهار رفعه بكاء الأسحار وسكن في جنات تجري من تحتها الأنهار رحمة العزيز الحكيم الذي أجزل لهم السواق وسماهم الأحباب وأمنهم من العذاب الملائكة يدخلون عليهم من كل باب لهم فيها ما تستهي أنفسهم ولا يزالون في مزيد في سدر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب في كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرضوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخضار وأسرار كلما زاد ربهم في بلائهم وامتحانهم إزادوا قبرا واحكتابا فهو سبحانه أكبر المنعمين لا يقبل أن يعامله عباده بالمجان بل يعظم لهم الأجور ويكفر عنهم السيئات وما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاتها إلا كفر عنه من خطاياه استمع إلى هذا الخبر عبيد روى البخاري في صحيحه عن عطاء ابن أبي رباح أنه وقف يوما مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فمرت عجوز أمة فوداء فالتفت عبد الله بن عبدان إلى عطاء ثم قال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة فتعجب عطاء قال امرأة من أهل الجنة قال نعم أريك امرأة من أهل الجنة قال عجبا من أهل الجنة وتمشي بيننا الآن قال نعم امرأة إذا ماتت دخلت إلى الجنة فعجب عطاء وقال نعم أرني هذه المرأة التي علمنا أنها من أهل الجنة وهي لا تزال تسكن بيننا وتأكل معنا وتمشي في أسواقنا وطرقنا فأشار عبد الله بن عباس إلى الأمة السوداء قال تلك الأمة السوداء امرأة من أهل الجنة فقال عطاء وما أدراك يا ابن عباس فقال تلك الأمة السوداء جاءت قبل سنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسرع كان فيها جن يسرعها حتى تسرع بين النار ويطيبها, ويطيبها شيء مثل الجنون قال كانت تسرع جاءت إليه صلى الله عليه وسلم تلتمث عن طريقه الشفاء جاءت إليه تلتمث منه أن يغير مجرى حياتها فقد تعذبت فيها أشد العذاب لا أحد يتزوجها ولا يجلس معها الناس يخافون منها الأطفال يضحكون منها تضرع بين الناس في أسواقهم في بيوتهم في مجالسهم حتى استوحسوا من مخانطتها ملت هذه الحياة فجاءت إلى الرحيم الشفير ثم صرخت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر ما تجد في حياتها قالت يا رسول الله إني أسرع إني أسرع فادعو الله تعالى أن يسفيني فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أصحابه درسا في الصبر فقال لها إن شئت دعوت الله لك فشفاتي وإن شئت صبرت ولك الجنة إن شئت دعوت الله فشفاتي، لكن لا أضمن لك أن تدخل الجنة تكون مثل بقية الناس وإن شئت صبرت على ما أنت فيه وكنت من أهل الجنة فنظرت المرأة إلى رسول الله وقالت ما قلت فعاد عليها كلامه فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من كلامه نظرت المرأة وتأملت في حالها ومرضها ورددت كلامه صلى الله عليه وسلم في عقلها فإذا هو يخيرها بين المسعة في دنيا ثانية يمرض ساكنها ويجوع طاعمها ويبأس مسرورها وبين دار ليس فيها ما يشينها ولا يدون عزها وتنكينها دار قد أشرقت حناها وعدت علاها دار جل من بناها وطاب للأبرار تكناها وتبلغ النفوس فيها مناها فقالت في الامة المريضة يا رسول الله بل اصبر اصبر يا رسول الله ثم صبرت حتى ماتت وليسعب جسدها والتحزن نفسها ما دام ان الجنة هي جزاؤها الله اكبر زال نصدهم وارتفع تعبهم وحصل مقصودهم ورضي معبودهم ما اسم نعيمهم واعز تكريمهم يتقون في الدنيا ليفوزوا يوم القيامة إن للمتقين مفاذا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الجنة أعد الله لهم القصور والأرائك وأخدمهم الغلمان والملائك وأباحهم الجنان والممالك وسلم عليهم الرب العظيم المالك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عصب الدار قال الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على الأمراض والأسفام صبروا على الأجواء والأورام صبروا على الفقر واللأواء والضيق والبلاء صبروا على حفظ الفروض وغض الأبصار ومناجاة ربهم في الأسحار صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقد الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من عابائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أولئك الصابرون الذين اشتاقوا إلى الجنات واستبشروا بها فتحملوا مرضهم وكتموا أنينهم وتكبوا في المحراب دموعهم فما مضى إلا قليل حتى فرحوا بجنات النعيم وإذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله تعالى من الأجور العظيمة لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قردت بالمقارير في الدنيا وأن أعظم البلاء قد فب عليهم في سبيل أن يكونوا من أهل الجنة جنات عجل يدخلونها يحل ولون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أذهب عنا الشدة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 أنهم إلى ربهم مشتاقون وفي رضاه راغبون ولسان حالهم فليتك تحلو الحياة مريغة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب في معركة أحد كان المحبين انتحان عظيم روى مسلم في صحيحه عن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن المشركين لما ظهروا على المسلمين في معركة أفداء فر جمع من المسلمين وقتل جمع آخر ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفا ليس معه إلا سبعة من الأنصار ورجل من قريش. فجاء إليه جمع من المشركين يسوق بعضهم بعضا يتدافعون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مقبلين إليه التفت إلى أصحابه وقال وهم سبعة من الأنصار وواحد من قريش قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة قال فلما سمعوا ذلك تقدم رجل من الأنصار فردهم وقاتلهم حتى قتل ثم اقبل المشركون اخرى فسبت صلى الله عليه وسلم وقال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة ثم انتى رجل اخر فقاتلهم حتى قتل ثم جاء الكفار فسبت صلى الله عليه وسلم وقال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة قال فقاتل الثالث ثم الرابع ثم الخامس والسادس والسابع كلهم قتلوا وتصرعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كل ذلك طمعا في دخول الجنة وخوفا من شر يوم الحسرة والنزامة فلما رأى الله تعالى منهم ذلك وقاهم جل جلاله شر ذلك اليوم ولقاهم في جنة نبرة وسرورا قال الله وجزاهم بما طبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرام لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويثقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكا كبيرا فهؤلاء السبعة الذين قدموا ذلك ملوك على الأسرة في الجنة ومن صدق الله تعالى صدقه الله فهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع السيجال ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق النوعان معروفان هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان فروائح المسك الذي ما فيه خلق غيره من سائر الألوان فتعود هاتيك البطون ضوانرا تبغ الطعام على مدى الأزمان لا غائق فيها ولا ولا مخط ولا بسط من الإنسان ويرونه سبحانه من فوقهم نبر العيان كما يرى القمران أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم ندى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت وجهنا كذا أعمالنا أسقلت في الميزان وكذلك كذا فقد أدخلتنا الجنات حين جرتنا من مدخل النيران فيقول عندي موعد قد آل أن أعطيكموه برحمتي وحنان فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواذا مسلم ببيان والله لو لا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان والله ما في هذه الدنيا ألا من استياق العبد للرحمن المشفاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار هم بشر مثلنا قد يذلبون ويخطئون فكل بني آدم خطاء لكنهم يسارعون إلى الثوبة والاستغفار ويغلبهم الخوف من العزيز الجبار أولئك الصالحون قد يذنبون لكنهم إذا لاحت لهم ذنوبهم تجافت عن المضاجع ذنوبهم وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم طفوا أقدامهم في المحراب وأناكوا مطاياهم على الباب في طلب مغفرة الرحيم التواب فهم في محاريبهم أسعد من أهل الله في لهوهم فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكفة ليرحموا فلا ترى إلا خاشعا متدللا وآخر يبكي ذنبه يترنم تراهم على المحراب تجري دموعهم بفيا وهم فيها أسر أنعموا ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا نبغي سواك وتعلم نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي في الجزيل وتنعم فما منكم وبد ولا عنكم وغنا وما لنا من صبر فنسلوا عنكم ومن شاء فليغضب سواكم فلا إذا, إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم فلله ذاك المشهد الأكرم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويجنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عباده قد أتوني وإني بهم بر أجود وأكرموا فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا حاسبوا أنفسهم أشد المحاسبة وصاحوا بها بألسن المعاتبة وبارزوا إبليس بالمحاربة علموا أن عدوهم الأكبر هو إبليس تكبر أن يسجد لأبيهم آدم ثم كاد له فأخرجه من الجنة ثم أقسم لا يحتنكن ذريته إلا قليلا لم يفرح إبليس منهم بمعطية فعجبا لهم من أقوام جن عليهم الليل فسهروا وطالعوا صفف الزنوب فانكسروا وطرق باب المحبوب فاعتدروا واستمع إلى قصة من أعجب القصص أوردها أبو نعيم في حلية الأولياء وأشار إليها ابن حجر في الإصابة وابن حبان في الثقات وهي عن شاب من الصحابة غلام لم يتجاوز عمره تس عشرة سنة فعنبت ابن عبد الرحمن غلام كان يكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة من أحد أصحابه أرسله فيها فدعه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم أرسله في حاجة من الحاجات فدهبت سعلبته فمر ببيت من بيوت الأنصار وكان باب البيت مفتوحا فلما مر به سعلبته مر ثم التفت ينظر إلى داخل البيت فإذا بستر مرخى على حمام فنظر إلى هذا السكر فأتت الريح ثم حركت الستر فإذا وراء الستر امرأة تغتسل فكأنه نظر إليها نظرة. أو نذرتين ثم قال أعوذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلوني في حاجاته وأنا أنظر إلى أوراة المسلمين والله لينزلن الله في آيات يذكرني الله تعالى مع المنافقين ثم خشي أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاف أن يرجع إلى منزله ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه فهام على وجهه ما يدرون إن ذهب انتظره النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال ينتظر وينتظر فلم يأتي تعلبة قال يا عمر يا سلمان اين تعلبة ابن عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله لعله عرض له حاجة فانتظره فما زال صلى الله عليه وسلم ينتظر اليوم وينتظر اليومين فلم يأتي تعلبة فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر يا سلمان اذهبا وابحثا عنه في المدينة ذهبا وابحثا ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بحثنا عنه في المدينة في أسواقها وطرقها وبساتينها في كل مكان منها وما وقفنا له على أثر لعله ذهب يمينا أو شمالا ولعله يأتي إليك بعد حين فمضت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يتلمس خبره ويتأمله ثم لما لم يرجع إليه بخبر عنه قال يا عمر يا سلمان يا فلان يا فلان اذهب ورحكوا عنه في البنوات يبحثون عنه في الصحراء فمضت صحابة الأخيار يبحثون عنه في الفلوات فبينما هم يمشون ينظرون في الآثار إذ وقفوا على جبال بين مكة والمدينة وأخذوا ينظرون في الآثار التي حولها فإذا بأعراب يرعون غنما لهم في أسفل هذه الجبال فلما رأى أحد أولئك الأعراب الصحابة الأخيار ينظرون في الآثار سألهم وقال عن ماذا تبحثون فقال عمر نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا فقال ذات الأعرابي لعلكم تبحثون عن الفتى البكاء قال عمر والله ما ندري عن بكائه لكن ما خبر هذا الفتى قال الأعرابي إن في سبح هذا الجبل شاب منذ أربعين يوما لا نسمع إلا بكاءه وعويله واستغفاره قال عمر فمتى ينزل وكيف السبيل إليه قال إنه ينزل إذا غربت الشمس فيأتي إلينا فنحلب له مذقة لبن فيشربها يخلطها بدمعه وبكائه ثم يصعد في الجبل مرة أخرى فاختبأ له عمر وسلمان ومن معهما من الصحابة اختبأوا له وراء الصفرة فما زالوا يترقبونه فلما قاربت الشمس الغروب ثم غربت نزل فإذا هو كأنه فرخ منسوف كأنه فرخ منسوف بال من شدة البكاء نزل منكس الرأس كثير الفؤاد دامع العينين يجر خطاه على الأرض حزنا وذلا أتى حتى وقف عند أولئك الأصحاب فلما وقف عند أولئك الأعراب ولم ير الصحابة وقف عند الأعراب ثم قربوا له ذلك اللبن فلما قربه إلى فيه بكى ثم تجرع منه شيئا يسيرا ثم وضعه على الأرض ثم قام يجر خطاه يصعد في الجبل فخرج له عمر وبدر له سلمان فلما رآه ما فجع وقال ما تريد ما مني قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك قال ما يريد مني قالوا ما ندري قال يا قوم لعل الله أنجل في آيات قالوا ما ندري قال ذكرني الله تعالى مع المنافقين قالوا ما ندري لكنه صلى الله عليه وسلم يطلبك قال يا قوم ارحموني واتركوني أموت في سفح هذا الجبل قالوا له لا والله ما نتركك فما زال به يتمنعوا عنهم وما زال به يجبدونه حتى حملوه إلى المدينة وهو يبكي بين عيديهم ثم أتوا به إلى بيته وأضجعوه على فراشه ومضى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد وجدنا فعلبة بن عبد الرحمن قال أين وجدتموه قالوا يا رسول الله وجدناه في سفح جبال بين مكة والمدينة قال أين هو قالوا يا رسول الله هو ذات في منزله إن شئت أن تأتيه فافعل فمضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيت فعلبة ثم حرك الباب ليدخل فلما سمعت علبة وهو الطريق على فراجه كأنه جلد بالي لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم التفت وما يكاد يستطيع قال يا رسول الله أنزل الله في آيات قال كلا قال ذكره الله تعالى مع المنافقين قال كلا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتربع جالسا بجانب فعلبة ثم حمل صلى الله عليه وسلم رأس فعلبة ووضعه على فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم فبكى فعلبة وقال يا رسول الله أبعد رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصي عن فخدك يا رسول الله أنا أقل وأحقر أبعد رأسي عن فخدك فقال صلى الله عليه وسلم كلا تبكى فعلدك قال يا رسول الله أنزل رأسي من على قال كلا تبكى فعلدك واشتد بكاؤه فقال صلى الله عليه وسلم يا فعلد ما ترجو قال أرجو رحمة ربي قال ومما تخاف قال أخاف من عذاب الله قال وماذا تؤمل قال أوأمّل مغفرة الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو الله أن يعطيك ما ترجو وأن من مما تخاف ثم بكى سعلبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويرجيه في ربه تعالى ثم تحامل سعلبه على نفسه وقال يا رسول الله إني أشعر بدبيب كدبيب النمل يدب بين لحمي وعظمي فقال صلى الله عليه وسلم أو تجد ذلك يا سعلبة قال نعم قال ذاك الموت قد نزل بك ذاك الموت قد نزل بك ثم تشاهد ذعلبه ولقنه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة فما زال يرددها بلسانه حتى انتفض جسده الضعيف ثم مات فلما مات غسله النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفته وصلى عليه ثم مشى وراءه والصحابة يحملونه على نعشه يمضون به إلى قبره لدفنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وراءه فكان صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وراء النعش يمشي على أطراف قدميه كأن هو في بحام فالتفت إليه عمر وقال يا رسول الله تمشي على أطراف قدميك والناس قد أوسعونك يا رسول الله ما عندك زحام لماذا تمشي على أطراف قدميك كأنما أنت في زحام فقال صلى الله عليه وسلم ويحك يا عمر ويحك يا عمر والله لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يذاحمني عليه من الملائكة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وترورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أيها الأحبة الكرام هذه هي الجنة وهؤلاء هم المشتاقون إليها الذين راغموا الشيطان وتقربوا إلى الرحمن المشتاقون إلى الجنة الذين أقرصوا لله تعالى توحيدهم فلم يدعوا غير الله ولم يتوجهوا إلى أحد ولا إلى قبر في طلب حاجة لم يحلفوا بغير الله تعالى ولم يتجنتوا بسحر ولا بشعودة بل على أن تصفوا عقائدهم من شوائد الشرك والكفران حتى يلقوا ربهم الرحمن وهو راضي عنهم كيف يكون مشتاقا إلى الجنة وكيف يرجو دخول الجنة من يتمسح بالقبور لطلب البركات أو يذبح عند هذه القبور تقربا إلى أهلها أو يعتقد أن الأولياء الصالحين منهم من يملك له ضرا أو نفعا فيتبرك به أو يعظمه طلبا لهذا النفع أو دفعا لذلك الضر المشتاقون إلى الجنة الذين غضوا أبصارهم عن المحرمات وحفظوا نساءهم وأحسنوا تربية أولادهم علموهم الصلاة وحفظوهم القرآن وأخلصوا في عبادة ربهم المشتاقون إلى الجنة الذين عزموا على الرجوع إليها إذ هي منازلهم الأولى قبل أن يكيد لهم إبليت مكائدة فإن تكن استقت إلى الجنة فهي قريبة حي على جنات عدن حي على جنات عدن حي على جنات عجل فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وحي على السوق الذي فيه يلسقل محبون ذاك السوق للقوم يعلم وحي على روضاتها وقيامها وحي على عيش بها ليس يسأم وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم فلل برد العيش بين قيامها وروضاتها والتغر في الروض يبسم ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفت الحب لو كنت منهم ديالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم ولله أبطار ترى الله جهرة فنقضي يغشها ولا هي تسأم فيا تاهيا في غفلة الجهل والهوى طريع الأماني عن قريب ستندم أفق قد دن الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار سضرم وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رثني لما أتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم وقد من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومقدوس وناج مسلم وتشهد أعضاء المتيء بما جنا كذا على فيه المهيمن فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بلخرى وراء الظهر منك تسلم وتقرا فيه كل ما قد عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم فبادر إذا ما جام في العمر فسحة وعدلك مقبول وطرفك قيم فهن المنايا أي واز نزل عليها أو عليك ستقدم نشر الله جل جلاله أن يجعلنا من المستقين الأبرار وأن يسكننا معهم في دار القرار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا